ليش حتبات ليش حتبات ليش حتبات حزينه واحنا نتعايش ليش حتباتك حزينه واحنا انا ما شايف بشر كل حزن ضحكاتك يا فرحي ببسمك demaa wajnaate ana ma shayb bashar kila hazm <تصفيق> انت من حسنك بجت عين السما والبي هذا اسود قلب لون عليك ووجدت كل شقي قدوم الحداد حتى عيدك لابس اسود من يجي يا مد الفرحه تجينا والحزن يقعد علينا يا مد الفرحه تجينا والحزن يبعد علي انا والحزن يا يوم يمشي وتنذبح حسرات انا ما شايف بشر كل حزن ضحكاتي والحزن يا يوم يمشي وتنذبح حسرات انا ما شايف بشر كل حزن ضحكاتي ya Zeina Ya Zeina Ya Zeina Ya wahna انا باشا في شكل حزم ضحكايه يا فرحني يبتسم فكر وجنا يا يا يا يا يا يا تزورك ابو رقعها عين وانا عيدي نحلك قلب الجري لو بريحه شاف كتاب الجديد الفريح يقوم يبكي على الضري اشوف <متشف> الضبع عيدي وامسح الدمعات بيدي انت شوف الضبع عيدي ومسح الدمعات بيدي لما تضحك عين عيد وتمسح دمعاتي انا ما شايف بشيء كلها حزن ضحك لا تضحك عين عيد وتمسح دمعاتي انا ما شايف بشيء كلها حزن ضحك يا زينك ya zaina ya zaina ya zaina sherika la يومك ابو من النجوم ابتسم لك عودي لك فرحان نجي يلا تدك با شفت الطيور ضحك حزن وما تدل فرحه وبتشيل قررت يامك من النجوم ابتسم انت عودي لك فرحان نجي جمعت طاحت شفت الطيور طاحت حزن وماتت الفرحه وبكي يا طاحت دموع من ديا والحزن يضحك عليا طاحت دموع من والحزن يضحك عليا عافيه قلبك ما تعب من حزنك ولا كثرت انا ما شايف بشه يله حزن ضحكات عبي قلبك ما تعب من حزنك ولك ما انا ما شايف بشيء يله حزن ضحكات يا زينه يا زينه يا زينه يا زينه ليش اجى تتحزني مش جايب بشار نهن الغدن بي محزنه بصدر الشجاع چنتن دللي لقاي كالسما قبر شلونار الخيم تركو وراك نار ما ادري شلون توصل للجنا قبر چلي دنياك جنة كل وقت طبع البشر ارتاح من مأساته انا ما شايف بشر كل حزن ضحك كل وقت طبع البشر ارتاح من مأساته انا ما شايف بشر كل حزن ضحك يا زينه فقد جهزي واحد هنتها يجي انا ما طقطقه <تصفيق> طقطقه يا زغيره اليتراق والهندسه الصوتيه ميثم الساعدي الكلمات للشاعر الحسيني ابو محمد الحميداوي اداء الرادود الحسيني احمد الساعدي التوزيع alifare ana Ali ma shaif bashar kull hazm